موسيقى تطفو على يبدأ لظم علي بداخلك سمعني فدم اشتاق لك كلش ولا استاهل تغيب تعرفني حال احتاج لك ما عندي غيرك سالفة الك بعدك عايفة بس انت اللي بقالبي تعيش روح على حبك حالفة وحتى ذا اي شي ما تنطل راح اقول لك واني لشوى وحتى ذا اي شي ما تنطل راح اقول لك a néhány nap múlva, a néhány nap كل بارح موتني لي للبرحة قلبي إذا لحظة نساك طول العمور ما سامحك أفهمني كلش حبك من ربي وحدك طالبك يسوي ألف دين ما سوي شي ما عاجبك رجفة يدي اللي شفتها مش كلا وحضنك يا حلها رجفتيد اللي شفتها شفتها مش كلا وحضنك يا حلها وحشتي غيابك علي ما شفيت وحشة مثلها آه ما شفيت وحش Szmangni fedme, én én én én én én én én én én én én én én én én én